İnna anzelnâ aleyke'l-kitâbe lin-nâsi bil-hakk faman hede fele-nefsih ve men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 قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُمْمَى إلَيْهِ تُرْجَعُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّأ الزَّاتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَزْوَاجِ وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الويب والشهادة أنت تحرين بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا مِن من سوء العذاب يوم القيامة وَبَدَّلَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَالًا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ